I'm not the one who's running out of breath. -huh. يا أعظم من مم. لجموا محف بالاسفار والعاشي والابكار من انوار بها تنمو الحسنان بها تنهى الخيران